لخولة أطلال ببرقة سهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالمواصف من بدي عدولية او من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد وفي الحي احوى ينفض المرد شادن مظاهر سنطي لؤلؤ وزبرجن خذول تراعي ربردا بخميلة تناود أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل ضعف له ندى سقته ايات الشمس الا لثاته اسفا ولم تكدم عليه باثمد ووجه كان الشمس القت رداءها عليه نقي اللون لم يتخبدي واني لامضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي امون كالواح الايران نصاتها على لاحب كانه ظهر برجد جماليه وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الاسرة اغيدي تريع الى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات اكل ملبد البد كأن جناحي مضرحي تكنف حفافيه شكاف العشيب بنشرد فطورا به خلف الجميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد لها فخداني أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف في الممرض وطيم حال تلحني خلوفه وأجرنة لذة بدأي منضض كأنك ما سيدالة يكنفانها واطرق شي تحت صلب مؤبد لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشدد كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرندي صهابية العفنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد امرت يداها فتل شجر واجنحت لها عضداها في سقيف مسند جنوح دفاق عندن ثم افرعت لها كتفاها في معال المصعد كان علوب النسع في دأباتها موارد من خلقاء في ظهر قردد تلاقى واحيانا تبين كانها بنائق غر في قميص مقدد واتلع نهاض اذا صعدت به كسكان بوسي بدجله مصعد وجمجمه مثل العلات كانما وعى الملتقى منها الى حرف مضرب وخد كقرطاس الشام ومشفر كسبت اليماني قده لم يجردي، وعينان كالماويتين استكنتا بتهفي حجاجي صخرة قب موردي، طحوران عوار القذا فتراهما كمكحولتي مدعورة أم فرقدي وصادقتا سمع التوجس للصورة لهجس خفي او لصوت مندد مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامع تيشات بحوم لمفرد واروع نباض احد ململم كمرداد صخر في صفيح المصمد واعلم مخروط من الانف مارن عتيق متى ترجم به الارض تزدد وان شئت لم تركن، وان شئت اركلت مخافة ملوي من القد محصدي وان شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد على مثلها أمضي اذا قال صاحبي الا ليتني افديك منها وافتدي وجاشت اليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو امسى على غير مرصد إذا القوم قالوا من خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم اتبلد أحلت عليها بالقطيع فأجزمت وقد خب آل الأمع المتوقد فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها ابيان سحل ممدتي ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارفدي فان تبغني في حلقة القوم تلقني وان تلتمسني في الحوانيك تستضي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد ندى ما يضيب كالنجوم وقيلة تروح علينا بين برد ومجشد رحيب قطاب الجيب منها رقيقة بجس ندام ضد المتجرد اذا نحن قلنا اسمعينا برت لنا على رسلها مطروقة لم تشجد اذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب اضار على ربع رجل وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلبي الى ان تحامتني العشيره كلها وافردت افراد البعير المعذب رايت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك افتراف الممتد ألا أيها اللائمي أشهد الوغى وأن أنهل اللذات هل أنت مخلد فإن كنت لا تشطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم اففل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزدد وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب بباكنة تحت الخباء المعمد كأن البورين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضب كريم يروي نفسه في حياته ستعلم ان متنا غدا اين الصديق ارى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطاله مفسد ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيله مال الفاحش المتشدد ارى العيش كم ناقصا كل ليله وما تنقص الايام والدهر ينسد لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لقد طول المرخى وثنياه باليد فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أبن منه ينأ عني ويبعث يلوب وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرت ابن معبدي وأيأسني من كل خير طلبته كأن وضعناه إلى رمس ملحد، على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي وقربت بالقربة وجدك انني متى يكو امر للنكيسة اشهد وان ادعى للجلى اكن من حماتها وان ياتك الاعداء بالجهد اجهدي وان يقذفوا بالقذع عرضك اشهدي بكأس حياض الموت قبل التهدد بلا حدث احدثته وكمحدث هجائي وقفتي بالشكاة ومصربي فلو كان مولاي امرا هو غيره لفرج كربي او لانظار لي غدي ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتشآل او انا مفتدي وظلم ذوي القرباء اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهمدي فذرني وخلقي انني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند ضر فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كراس الحيه المتوقد فاليت لا ينفك كشري بطانه لعضد رقيق الشفرتين مهند حسام اذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعبضي اخي ثقة لا ينثني عن ضريبة اذا قيل مهلا قال حاجزه قد اذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا اذا بلت بقائمه يدي وبرك هجود قد أثارت مخافتي بواديها أمشي بعضب مجرد فمرت كهات ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبي ليالا مبتدي يقول وقد تر الوظيف وساكها لست ترى ان قد اتيت مؤيد وقال الا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمد وقال ضروه انما نفعها له والا تكفوا قاصي البر يجدد فضل الاماء يمتلين حوارها ويصغى علينا بالسديف المسرهدي فإن مدت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنه معبد ولا تجعليني كمرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا ذلول بإجماع الرجال ملهدي فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد ولكن نفى عن الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحقدي لا ما أمري علي بغمة النهار ولا ليل علي بصرمتي ويوم حبست النفس عند عراته حفاظا على عوراته والتهدد على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعد وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي ويأتيك بالاخبار من لم تبع له بكاتا ولم تضرب له وقت موعدي